أيها الأحبة في الله، نحن على قدوم شهر كريم غفل عنه الكثير، والكثير من المسلمين يظل في غفلة حتى يفجئه شهر رمضان وهو على غير على غير استعداد من تعود على الطاعات والصالحات كذلك، فيدخل عليه الأمر ويكره الصيام. بل ولا يستطيع أن يقوم، والذي يتعود على شيء النفس تألف هذا الشيء. الشيخ ابن عثامير رحمه الله، وهو من علماء المملكة العربية السعودية من كبار العلماء رحمه الله وغفر الله له، يقول كلاما نفيسا في هذا في هذا الأمر. يقول النفس إذا عودتها على الصيام صامت، وإذا عودتها على القيام قام. وإذا عودت على الصلاة صلت وإذا عودت على النوم نمت الذي يتعود على العبادة أو على الصيام صيام مثلا ثلاث أيام من كل شهر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هرير رضي الله تعالى عنه حين قال له يعني حين قال أبو هرير رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث ثلاث حاجات لا أتركم حتى الموت بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وسنة الضحى وألا أنام إلا على وتر يعني يوتر بركعة قيام الليل جاءت بعض المسلمين الآن يدخل عليه رمضان ويفاجئ بأعمال تقيل على النفس لأنه لم يتعود لم يعود النفس على هذا القيام ولم يعود النفس على الصيام يعني تجد هذا الرجل يرقد في البيت ولا يستطيع أن يتحرك ولا يريد أن يكلم أحد لماذا يقول لك أنا صايم سبني في حال النهاردة خلي اليوم دي عد على خير لأن الرجل لم يتعود يأتي ليقرأ شيئا من كتاب الله فيقرأ الك أن يقرأ القرآن ويكون القرآن عليه ثقيل الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن الحرف بحسنه والحسنة بعشر أمثالها انظر إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثلاثين حسن حسن يا إخوان بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم من الحسنات مية وتسعةين حسن في ثاني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مية وتسعةين حسن ختم أبواب الخير كثير فلا بد الإنسان أيها الأحبة في الله أن يتعود أن يستعد أي واحد يا إخواني عنده فرح مثلا في البيت لقي عمال مستعد وجاهز في كراسي وجاهز في المعزيم ويعزم فلان وفلان ويستعد وعايز يجيب للبنت كذا وعايز يجيب للولد كذا والعريس عايز يجهز في شجته ينفع يا إخواني عريس نجيبه كده نقول له خش اتجوز وخلاص من غير أي استعداد فلا بد للمسلم أن يستعد لهذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر القرآن شهر العطش من النيران، شهر المغفرة، شهر يعني الرحمة، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نستعد. أبواب الخير كثير، الله سبحانه وتعالى جعل لك في كل يعني موسم من الخيرات ما يدخلك الجنة، ونحن في غفلة. يا أخي الحبيب تعرض لنفحة لنفحات للنفحات الله عز وجل. عندك رمضان وعندك ستة من شوال وعندك العاشرة ما شاء الله فأيام الحج وعندك صيام الصيام وعندك السنن النوافل التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن من صلى اثنتا عشرة ركعة لله في اليوم والليلة بأن الله له بيتا في الجنة أليست هذه أبواب الخير التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب وهناك من الأشياء التي يجب أن نستعد له نتكلم عن الصيام ايه معنى الصيام الصيام في اللغة معنى ايه يا اخواني الامساك بنيه التعبد لله عز وجل عن الاكل والشرب واتيان النساء نمسك عن هذه الاشياء جميعها وسائر الأطعمة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يوم واحد انظر أيها الحبيب إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ذحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترض وانت رح تفطر اللهم اغفر لي وادخل للجنة يتقبلها الله منك ويدخلك الجن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساء يتقبل الله منك اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض اللهم قيني عذابك يوم تبعث عباد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا اللهم انصر إخواننا المظلومين المقهورين في كل مكان يتقبل الله دعاء أتظن أيها الحبيب أنك لا تسأل عن هذه الدماء التي تسفك في كل مكان والله الذي لا إله غيره الهند المسلم يسأل عن فلسطين وعن القدس، وسيسأل عن إخوانه في سوريا الذين يقتلون ويذبحون في كل ساعة ماذا قدمت لهم بخلت عليهم بالدعاء الذي في استطاعته بخل بيوم صمته في سبيل الله عز وجل وأتيت في هذا اليوم أكثرت من الدعاء لإخوانك أن ينصرهم الله عز وجل وأن يكف عنهم بأس هذا الظالم الغشوم هل قدمت لإخوانك يا أخي الحبيب هل قدمت لإخوانك ولو دعاء دعاء تتقرب به إلى الله عز وجل أيها الحبيب هذا الصيام لا تظن أيها المسلم بل هناك من المسلمين من يظن أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الصيام ليعذب بل هناك من الشباب يقول لن أصوم أصلا ما هذا؟ وهذا من الجهل ولكن نقول لهذا ونقول للأحبة في الله بأن الصيام له فوائد عظيمة من هذه الفوائد ما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم صوموا تصحو رأيكم من الصيام يعني يخلي البدن صحيح شفاء من الأمراض الصيام شفاء من المرض أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم له فوائد روحية ما هذه الفوائد الروحية أنه يعوض الصبر ويقوي على الصبر ويضبط النفس وفوائد اجتماعية كذلك أيها الأحبة في الله أنه يعود الأمة النظام النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد وله فوائد صحية هذا الصيام فهو يطهر الأمعاء يطهر الأمعاء من الأمراض واحد عنده مرض في المعدة ربنا يشفي والأمعاء كلها اللي عنده ديدان هاتموت من الجوعات ويط... ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمنة واحد تخين يصوم ان شاء الله بإذن الله السمنة تخيف عندك وثقل البطن والشحن وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا صوموا ايش تصحوا طيب اذا كان او من الله علينا بصيام بعض الايام قبل رمضان طيب ماذا انتبك احد ايها المسلم او قاتلت واحد شتمك ثبك وانت صايف ماذا تقول له قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم سيبوا لا تفعل معه شيء صيام رمضان أيها الحبة في الله واجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح سليم المريض له عذر كما في الدروس القديمة بإذن الله عز وجل واجب بالكتاب والسنة في القرآن والسنة وإجماع الأمة فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات, وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبوا أتى رجل يسأل يوما وقد ظاهر من زوجته قال لها أنت عليك ظهر أم فقال لكفرين أي صوم شهرين متتابعين كفر في كتاب الله عز وجل يصوم شهرين متتابعين فأتى هذا الرجل ليتحايل على شرع الله عز وجل فاتصلت ببعض المشايخ فقلت له يعني قلت أن الرجل يريد أن يطعم يطعم ستين مسكين ولا يريد أن يصوم انظر ماذا قال الشيخ قال الشيخ كلاما جميلا قال هذا الرجل يستطيع أن يصوم رمضان أم لا فسألته فقلت له أنت تستطيع أن تصوم رمضان قال نعم فقال له الشيخ بل عليه أن يصوم ستين يوما طالما أنه يصوم رمضان يعني لماذا تظاهر؟ لماذا يعني تشتم وتضرب في البيت؟ الإنسان يمسك يمسك نفسه عند الغضب، يتقي الله عز وجل، وهناك من المشاكل الكثير، بعضهم وصل إلى ثلاث تلقات ومش لقى لها حل، ويجي يروح لشيخ عشان يلاقى لها أي حل. طبعا الشيخ الذي يبت ويجرع الفتوى هذا أجراءكم على الفتوى، اجراكم على, على النار. المشايخ الكبار لا يفتون في مسائل الطلاق بل يحيلون الأمر ورأيت هذا في المملكة العربية السعودية يحيلون الأمر إلى المفتي العام للمملكة العربية السعودية لعظيم هذا الأمر وخطورة هذا الأمر الطلاق كلمة هز لهن هز وجدهن جد الإنسان يعني لا يغضب في هذا المسألة ولا يتكلم في في الطلاق أصلا لا يتلفظ به ويرجع يندم ويندم ندما شديدا ويبحث عن فتوى الله المستعان وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة وجوب الصوم بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. الواجب على الصائم ونختم بهذا إذا كان صائما يعني يعود نفسه قبل رمضان بالصيام يوم أو يومين والنبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني سئل سؤال عن سئل عن عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فقالت يعني كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم حتى نظن أنه لا يفطر وكان يأكل حتى نظن أنه لا يصوم فكان الرسول بصوم ويفطر في شهر شعبان فيجب علينا أن نعود النفس ماذا عليك أيها المسلم إذا كنت صائماً؟ يجب عليك أن تكثر من الطعام وأن تجتنب جميع المنهيات ويجب عليك المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات فيصلي الصلاوات الخمس في المسجد في أوقاتها مع جماعة المسلمين ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الذور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وأعِنَّ فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وأسرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاءا وتائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين